ويستعجلونك بالعذاب, ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجر مسمى لجاءهم العذاب ولولا اجر مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتيه باغتتهم وهم لا يشرعون ولا يندهم باغتتهم لا يشرعون